بسم الله الرحمن الرحيم والنازعات غرقا والناشقات نشقا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمذبرات أمرا يوم ترجف الطاج فتتبعها الرادفا قلوب يومئذ واجفة أبصارها حاشعا يقولون أئنا لمغدودون في الحافرا أئذا كنا عظاما نفرا قالوا تلك إذا كرة حافرا فإنما هي زجرة واحدا فإذا هم هل أتاك حديث موسى إن ناداه ربه بالواء المقدس قوا اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تذكى وأحديك إلى ربك فتخشى فأرى الآية فكذب وعخى ما أدبر يسعى فحشر فقال أنا ربكم الفعلى فأخذوا الله أكان الآخرة والأولى إن في ذلك العذرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش دينها وأخرج رحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماها ومرها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعالكم فإذا جاءت الطاقة يوم يتذكر الإنسان ما تأوى برزة الجحيم لمن يرى، فأما من طغى واتغر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي الموا، وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي الموا.